يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حَقَّ تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نَفْسٍ واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منه ما رجالا كثيرا ونساء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 وخير على هديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النصر المعلاني خوشويست حمد السفاة ستايش بأخوة جوري سبحانه وتعالى ظاره چې تل اثر سفره قرآن او سنتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام له خطبه شماره 250 همین دا کوي کردینه و خوشحالم پیغمبري پيشوه عليه الصلاة والسلام لفرمایشت یک دا کرا امام احمد و امام ترمذي رحمته خوای ګورئ ان روايتي ذا كان عن أبي هريرة ربي الله عنه جماركي لصحيح الجامع الصغير لمختصركي إمام الباني رحمة إخوائي لي بجباري هاشتاحوتي بيداوى روجب تغنبر عليه الصلاة والسلام بصحابكاني فرمور أزاي إخوائي قوري عن لسربي أتدرون ما المفلسو لی پرسین روی تیه کردم فرموی ده زانن مفلیس چه ها دیاره خوشویستان مفلیس لزمان عربی ده بدو مانا ده یچه هرهیچی نبه پیدا گتره مفلیس جا چه لسروت و سامان بي له اخلاق ادب لدیم بی لهشت بی اگر یی چې هر هیتی نه به پیدا کوټر مفلس یا یی چې چیر معنی دوم اوه وا شته چې هبی بلم قیمتي نه بی لدس خو به داتم خو نه اوش پیدا کوټر مفلس دا پیغمبر علی صلواۃ و سلام سرموی د ځانن مفلس چوا حرب يغنبر عليه الصلاة والسلام خوش ويستعم بخوي ولاني بسياركي خوي دايوة فارموه إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فارموه مفلس أمتي من يا للا أمتي من مفلسكان أواننا كلا روزي قيامه دين حشر ذكر الله محشر نوجي انتوابوا روزو شي انتوابوا زكاتي شي انتواب داو لا دنيا تماشاكا امسي ركني اسلام يا ام بجواني جيباجيك جوه نوجي شي تواو روزو يشي تواو زكاتو صدقه وخير شي تواو ربما عليه الصلاة والسلام خوش ويستعال علا تكون خوشي بو بديار دخي هو يكون سببا كمان بو بديار دخي بو اوانا ما بام كاري تسادشان كالدوة لنواجو لروجو لزكاة اي بو مخلصن بفرمي ربما عليه الصلاة والسلام لقال اوان نيجو روجو زكاة توابع يأتي ديتم بو قيامت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا دفعني بيغنبر عليه الصلاة والسلام لقد قال أمهم تاكي ناجو روجو زكاة عبادتي كردوية بلام لقد أوجد كومال باري قلت قناه بي هذا دني بوداوى خذف هذا بوهتاني بوكر دوا أكل مال هذا مالي أيبنا حق خواب دوا في حمد عليه الصلاة والسلام نخوشي كمان قوبا بياد لإخلت زال لقل أول عبادة طاعة ليجيها يومسلماني جبوا بلام لقل أول جدا لروج قيامات لساحي محشر مفلسة چی خرابه هوا ګرځیاتی ځنې ودان به خلک پهتان به خلک مانه خلک چې بنا حق کوه دوا خونی خلک چې رشتوها دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام در فرمیتن فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ذا اوالخا والمافن هندې خونی اخراو بنا هنده ماله اخره وبنا حق هنده که بختاني فکره وا عرضي اخره وبنا حق هنده چې خونو ماله له سر کبره اها هنده چې نه په حق یې له سر کبره پیغمبر علیه الصلاه والسلام د فرمي خوای ګوره لڅکی او کابرای کhato میجرو زکات یې ریه دایدا به معنا یوګ یک بن ځنده مافي خو له نن درور ذکر نوا دا هغه داربه ما فی او او اکو ما فی دنیا نیه پاره خلق بخوی دبی پاره بدیتاو لدنیا خون خلق براجی دبی حق و ما فی خونکا بدیتاو بل بلا ام لوندر دبی چی بدی که چو ما فی لسط و چاکه خوطی پی بدی دبی او چاکانه حسناتانه لدنیا دنیا تا پی بدی سبحان الله پیغمبر علی و صلاة و السلام بفرمی داکاته و حسنای دا دا بومو بومو بم هیڅ نامینه ځکه یې نامینه یو څاکه نامینه نه مرجو نه لمنوښ نه زکات نو څاکه ویني په دنیا پر دوی آتی حتی اذا فنیت حسناته قبل ان يقضى عليه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام حتی چې څاکه پین ما پېږه حکم ما فقه تبدا ترى وهذا <سؤال> ما في حق الخلطي لسرها تغيب الله عليه الصلاة والسلام لشرمي أخيذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار دفرميت دا اللوكات داخل قولا بوهر ما فيه خلقه داتا تي خرابانا يدادا بكابرة أو كابرة نيج وروج وزكاة زوري هبو إذا ما في خلطي دوا بجنه ومهتان وعجو ناموسي خلق بګولاه بتاوام برای کوابه تارې پکې دونه به وای کوا مال او ثروت او سامانې خو نه د برای به ما حق راشتونه همدا کا کاني درواد زه هیڅ هم ماشه ما دا وای ما وکړ خوای ګوره هل څه خراته او نه دې هاوت سرکه برا حتی په غمبر علی صلاتو والسلام د فرمي والدیتن اوانه خبري قرش د ویله ګولاه ترام فَتُرِحَ في النَّارِ دَيْهَانًا نَوْ أَغْرِزَهَا النَّمُّ خدا حافظ مانكاتاً بني خوش ريستان المسلمان حدساً دا نواجه وروجه وزكاة وحجه ساكه وعبادت قولها بلا منها مانكات اجداد زور شته لو لروجه قيامت باكل كتبتن اقرناه وكو امكاب رأيك في غنبر علوه السلاة والسلام باسي كتبو مان حالة حزم لي له خطبه هسه دائما منبر النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بس اقعد داربن خنكار جوا في بنواد بو وزعلن منبر النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تنابشتي طيبت وكرديتن ما المنبر النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام وهمشتي بكرهتوها هر شيء تعكبيتن هر شيء الاخوان زيكد بكاته بناسي هرشه تغلره و ظالم و استنکار و کیاوی خراب و گناهبار و تاانوار بناسی لسه من بروازبه باسی بکریتن لبیستو نوی منجوی نوی دو هزار و دوانزه سر روج اکتو جستا لفیچک لفیسبوک کناوی لخونه و دکتور عبداللطیف باسی بنده دکا څکسي چې دوه اې مې ودوږم دا نه و غوډره د کله پیغمبر علي صلوات و سلام خو په امام ده څکسي ناشرین لمسلمان نه وشه ته چې دا اوي عالم لکابرې په بازار نه وشه توا یې چې کای تنظیم مدین نشو وی لې جنو چين عشرین اوشه لنا او مزگود که من بایتی غبره علیه السلاة و السلام من برها الورانیه او ایراج من بره او ایراج من بره مزگود هموی من, من بره لنا دا او مزگود تصویری کردوها دا بزندوه لفیسبوک او او ای یا او خلکانهی کوا وکو دورش بگر او کتونه وکو دورش او کو مرید او دانا بشورئي پیغمبر ام کا برا دروز نه جلی را ماقره زه هزه کملم خدمتیا و لا مبدا موا فانتزار شتي هه توه دي بدينه هه دا به من داني هه دا اگر من دروزنه درول کلو او به کمالي اوز نه اگر من درول اگر قران او سنتي پیغمبر بکم علي صلوات و سلام تزاحوي خوږ د ورهنم او زده جوړه نن دوی <وزادورينم> چې <تزاح> خلک یې چې زور به جمان د کاجشماله راځګريتنه کاراته <كواتا> ردانو واجب نه سم منبري والسلام خالیه <كم> ولا <ولندانوي> امانوی ام کابرا یا جناب د ډاکټر عبد اللطیفه رئیس أما أدخلها كسر بعد سعودي سعوديانا بباري نفتي خليز دجين نوكري أولاً بونا بلاي كردوتوها أولاً ما ايه ما أغاداري أوي تصويري شي كردوها أولاً لقد أنشتون أخسام بوكردون پيج أول بلاي شبكاتو من أغاداري ومخوا أغادارا ايملا اهوا جاره عمض، بلا欢وره عق初 ses الآليزโرمن عمض. نم ser taxonomا. نظرت ان المکتون بحتخ inaugur، دانه را 안녕 наш Recovery لم يكن من من تغ Credituk س сюда نعمل، الحمددله لقال امنا فكرا لو شو من هناك رائف على خوافت على قоче ونجب وأنسى اقافalı. ايتیک عيناء وستعطينه واذا شيء بإم؟ وياذا اي لبداً؟ اکبار ومعلومات زانيا را را على مشنا كل ماندا مثلا من هل سفر اجبونا دراء اغلاق نخوش اجبونا الحمد والمنى كدواء بوتاً بعضاً قاطبنا خوشية مدكاتاً ولن دانو او اعجاد دارين دستيقل پشت داوة مخططة بتخسيتو بنخشده اندراءو وإلا دانا ايما امد دون سوال دبي زياتريش ابقسانه من هر كدوو او حق بهر قوتو مانا بوكز ونامين داوتوا ايسا اماسا ميش اګادر چې دسی لا پښ دادتم چې به خې دکاتن چې دلی په یو څوري پدادتم خله چې نو تران دي ريزوري قدرت تشهري زوريته دا اما درو سنه اما سره له شيرا اما مظله اما ضاله اما مبتدئه اما نه بنجل دوا بخي اما لانيه اما علمينيه 120 نو ري زوريته دا که من شرم ده کم باسیان بکم نقبو عالمه نقبو ماموسایش آینی اگر هیتیش نزانی فاتحا قلوه اللہ احطاقی تواویتت دارتا کردینی تیدا دارتا با رشتبی من لکاتر اسلام تقوه عوام فیر کردینی عالم عوامی یا مسلمان پیشتا ریز لانسانی رشتبی بگری دارتا با تمانی من لکاتمانی دارتا با تمانا دارتا با گالتا بنا خوشی دکاتم دل ای خواهی گورو لبر اولا گل ای منی لبر اولا سمان هجی منی لبر اولا سم فکری منی لبر اولا حق بخلچی در ایدجی ایبا دل ای خواهی زانه نخوشی خستی توشی نخوشی فلانی کردی فلانی کردی تو خواهو عقیده مسلمان یا او عقیده انسانه چه عالم و زانه خوی با پیشغو ایمام خلق بزانیتن او ها خو ناشرین بکی پیز بکی پو نخوشي نازو نعمة خواب وخمشي دينيري أي بيغنبر عليه الصلاة والسلام من فخر شانازي دكم نافر ميتاً أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمطل فالأمطل تل حديثي أول ما نهي بالروايات زيوان زيوان أوليك الزوتوشي بلاء نخوشي مصيبودة من بيغنبران لدواي أولاً في أتاكان في أتاكان أما نازو نعمة خواب من كردوا يعني بره من اللي داتوني ما لقحسبكيتوني ما لقفكراكيتوني ما بضعيتو من نخوشكوتو اي ايو بيغنب سلامي خويا غير نسبي هر بدعيتو نخوشكوتو لا داي دزارو شوكوتو شيطانه شوكوتو لا كاتي خويا نخوشكوتوا اما في عقيدهيا اما كيبيرو بارا الحمد لله نخوشم ولله المنو والفضل الحمد لله منار بما لشي عند الحمد لله حقت زارك درو زارك مان جات زارك نبو من داخلي قسقارنا بمراجعي دكتورنا كم نازو نعمتي خواي جورينا قال ملي كدوا فكر شانازيش في دا كم او حد يشيله ببيت درسنا من بكيني درسنا خو شتيها فضل جورينا خو شتيها خواي ثانينا كوشتي الحمد لله هو فضل خواي جوريها حتى سقسيتي النكر و شكري لبيتهم بوني شتيتي داروش لبيتنا اعوذ بالله من القرض من بارزيتن داثر بلا خوشي دکړم شوعيري مسلمانم اما بو روزه تمکوا فاشل بو خوکېتګ زور يا لي بو توه زم منتيبكم تو حزب الدناو بو دنيا حزب سعودي حزب الدناو جماعات الدناو بو توا شکر دنيا خلق من چې لېبكم خرج لزداده بيتوا وي تعقيد او احساب قصا تم محاولات ينكر بقوه هنديه شهر لونيه تمرايه كمي طيبه لاخوم من بزنن دلام ينكر بذ السيله امام ينكر صمام ابدا ينكر لا تقرير بنوصول الرافد بنوصول كسواه بنوصول كما تحريض السلطه بدل دجي من هيتيان بينك لله الحمد والمنان فافهموا ضد السريه وشكسته هيتيان اجا استا ركسان دكاتر لوهم ده عا خو به عالم د ځانیتل ب جاابی د د د بر دو شپ دنا به خوا من برم نزغونونه نهکرد بهم ششته. ی چی چا نبر اوی انسانه ګبه جواب نه ها زمون سرم دبیتون به مامال د ل خلک درو دیه راته ب ما مسا نامیا. ييتو تيترشان مسلمان لمحوم شويه لا ولا اولاد ولا ولا كردستان بخوهه بالتلفون وبمحوم شويه لفيسبوك دعواكم ولاي بدريته امضوا ما في صدا بخري دبر ام دشتا انا على بر هيتش تيترني منيش او نثري فيتكال سيتكال الجرح والتعديل اما علمك العلوم الحديث درا المعنى الأولى يعني بيوناسي من دناسيني بخنك يعني خوية كردوبة علمي قولاب كاويباك وخاين وقطب هاتوه ديوه من دناسيني بخنك من دناسيني بخنك من دروزنم من ظالم من مبنم من ممتدعم من سلشواهم أما بخنشين دناسيني بله منيش دكتور جان ديفاق قدما منيش درحو تعديله شي تودكم منجم سلمان من درحو تعديله شي تودكم بخنشيد درنا سيلم بزالهم من وقت كناكم من ظالم تومس السلماني حق اسلامه الا صمنها كوبراي مني حق منها كوبراي مني ولاء حق ولاء الاسلام من ظالم تو خدمتي دينت كردوا ايات القران وحديث وعقيده بخلت درتوا من وکو او تو بیوفانی ما کسی ناشونی در دارناه اما انا همون رو تو دادنیم للاه ساکه چون چې انسان عالم که زرح و تعدیل کرده بی ساکه کارش باز بکار نایی بس خرابه باز بکارتن نا بی بس خرابه باز بکارتن من اگه خرابه شما بیتم به شعه نا من دلوم تو مسلمان یا حق برایتی اللہ سرم من ها خوشم دوی بوانده دي لگر دین نزیگ بی خزمتی دین اکتا دوی بلا همان کاتش فاسكلتي خمسة تكردوا ادلوا ما با صدكم دنا لا ساكا صار مشوره بنبر حق بعدين جرح وتعديل يشبوب كان بزاني شندبي لتي ددتيكم دل. يكم دار دله بخوي دله دكتور منيش ب من دله نهزم ملايا ودلن جملة بوا يعني كلمة ملازور بناشرين دايني من بتن كلمة ولا دا بوا يكم دكتور داريت ريش باسم كبدو تنزال دكتور كلمي دكتور للدكتوراه يعني املا نلجو لكل ديان هنا او مصطلحة بقوها عيب المسلمان بكاريبيلي دكتور اقابو قزيتا نرشتو الصحابي قينا بزواني تنهجواني انسان لا قد يشوهر قلتوه ماستري وقلتوه رعيب باسم قاتل كي دوله يا مجموه ماستري دكتور امانيه تو اقال لا تسيه باسي دكتور رعيب باسي لكي بزمناء قوليه لناو حزراء لناو دين لغي قرآن والسنة فقياتي كان هاي منادي لناو مجتمعكو ملغي اسلامي الرئيس والتقدير والاحترامي طائباتي خويها كلمة بكار غي لي. دوامن تورمبا چونچي تو مليش كان دتاوا مليش ما في خومه بشع بالقران او حديث تو بشي الموا من هله ملزم جليب ودريته ملامه ملا. دنا قام شي بهدن المستا دنا بي ملامه مستفلان او لا يواجه تورمبا من برانبر اي تو هريز بي قلب دقب دنا منع من ذريعة علمي الفني أهلي, أهلي علمي باسته تنابض أهلي علمي في مجاري التجوانكو توه فرمو با امتحانك لزنايه دانه باشرين ملفات الاستاذ باشرين ملفات سعوديا ولا العلوم الشرعيه تشيد امتحانك للعلوم الشرعيه لا قراني لا سنتي الحديث لا علوم القراني لا سياسه شرعيه تشيد دوات ورا امتحانك امتحانك قد دوراندم سر دکم دکمران ټولن مدير ټولې ماڼت ادرس نار دکمر دوره به امتحان بکاين دوره به امتحان بکاين نو څه شوې چې ټول دا دې نه دي آمدم الله و بالله تعالی امتحان دکمر دوره دوره به امتحان بکاين اي څنګه لري من اهل علم ني نه زاني نه فهمي هي زاني اي ټول څه او څنګه مزور نه شوړ نه سره بزور وچو ولا شو نه را بزنه لتهيتوا ترى دابا ما بالي متخليه ما ما تخلينينا دنا لازم تو دكتوراي قبل والله على مركز انما للغه العربيه باشا للغه العربيه يعني يا شباب توزبي بتشويه او يا رب اما كل بيدران كردي اما عرب بيدران عربي بابا كده المدخلي يعيطه لثالفة واو رأو وكسو الرباد ومن هذي الشيخ ربيع بن هاد المدخلي داروي فيه اللو بخدتو دك يمخسو عشكاري خلقه ايب المدخلينينا ايتينا ايتينا خسا من بالله العظيم قسي خواب يا عليه الصلاة والسلام اقا قسي مدخلي لي دلم يتين اوارينا اقري مباشا ده المدخلي علماء كدوا كي تزكيان كدو بعشي ابن باس ابن عثيامين صالح فوزاين دكا بدعوا لما أعلي السعود أعلي فمود عفوا بعض بعشي أول دكات يقع المدكات بلوقت تزكيئي مدخلي كلمي يقع المدكات بلوقت دعاية أخوة, أخوة, أخوة فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أو تزكيئين شرعية تزكيئي بحشتين بوقت دعا جاء الله تعالى كره بخلا تزكيئي بحشتين بوقت دعا بمدخلي بو جوا عقيده هذه السنه وجماعته اي ما كان يعتقد ما نيا بني نيا شيخستان مزمجو ها ها استعملوا بن ديت بحث خلق تشكيب هاشي مع العلم عالمي في كونسورشي بقريجي لاي ال سعوده مع احترامي لابوه هو اه حديثك توا نكتب مكانه لمؤلفاتك دليه... اي دكتور دكاتره من دلي أما دوسها على الأسر أو من بلد باري دكاموة كنا تياربا أدار أتوى السلام في لسنا قرآن و سنة الدراء دور تكفيرين لقرآن و سنة لقول في صالح الدربنا ولا هي كلمة تكفيري لكلمة لك إرهاب لكن بوش وصليب يذهب أتوى الزماني أولا دقري كوا كلمة تكفيري لكي هي تخوالة تكفيري وفكينا ملاينا الزمان عالمين شارتها لألوم الشرعي تکفیري له چوهه له چوي به موږ غوښت بي اي بو اتقن عباد دروزني ام غوښتي څه ما دل خو نرم غوته ما خليمي اخوښي نرم غوته غوښتي ما امر محمدي من اسدين محمدي عليه الصلاه والسلام اي بو تو تو د اي بو په نبی څنګه کاج جان دا نه د مبا دا نه ته دلي او قطيكي مدى الناحية ولي امره استاجوا دليم هذا داري طريق اما قطي من مياه اما قطي اوروبا وامريكا او مدخليانا حميان دليل حكام ولي امر او دهاتي سواشكاري خلق دك در فرقه ولي امر لقال وعلي لقاء من المؤمنين بابا باسي ناوناكين باسي ناوروك دكين هموتان دليل مدى الناحية قائم قائم محافظة، هتايا قائم تطورك دلاله مسلماناً في السبع الطاعتان، بخد هذا لي دري خور بي، شراب خور بي، زناك هربية اقصد بي، اقصد برهاز بي، دبي، حيث بل السميع نوع وقتها تحييي لبوبكي اما عقيدتان بابا دعوتوا شكاري، ولي يبني أمر لقوالي لقر اما انفرتوا فين كردن لقم زان داري تر اول روي اول ماشي خلطي درسوا توب تاني فعلق لبوبكي مصطلحات بكابري أما دلعب دبي شارزابي هذا العالمي أما العلمي حديث تدليس تدليس تدليس يقلق دكي أما التدليس فلت فيه اللي قلق دكي فلت فيه اللي قلق دكي دا داره أما بتناك وفل اللي قلق دكي تولي أمر بي تولي بي تامير المؤمنين هم يجمع ما هي معناك هي, هي. إيوى اللي حكامي كافر ودينه دي ظالم سمعه طاعتاني ختمتي عندك أما مسلماني عنده ظالم ما بستكيق او دارتها وشكارتها دكاة حديثة تشيناوي بيغمبر عليه الصلاة والله بيغمبر عليه الصلاة والله نفرمي من قال يا كافر فقد بقى به ما او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني اقام مسلمان بمسلمان ينبري كافر لو خود اقرأتوه بل بلي ابحجي سنة سنة سنة سرساو بس كين اما قوت مانا مسلمان كافر اما داني حكام كافر ان لبر اوي تحكم الشريحة اخوهي جورناكر وشكوش لا اوى تقدير شريعتي خوي جوربك كافره بمطلق الكفريد خيل اسارنيا وتتجمع ترسم ناترسم نبر بارو بولا ستبايه لا سوتيه لا جروزي جروزي ناترسم من اهم قلتو من نم قطوة والعياض بالله المسلمان نار مكفره بدلني ايش حاكمني تحتبي شو راي فاي قال لك تبديل مك بكا تغيير مؤقت دزي المسلمان في المسلمانات الجده دوله اسلام ما بيتم بلا كافر منطقه هي بماره شتيه دنيا हजार زاري ديكه جدانيا हजार हजार حتى املس او لو لو بده من هالوايد دلهخه دله ایمره راز شیطان د خلک پښندم بلې استار ځوانم دوڅه اشکارې خلک د کې راز شیطان څنګه خو رواز خوښ شي شیطان رواز خو رواز شیطان رواز خو او دین څونه په تواویب شاملې په کاملی په خپل خراب کې اگر هات خو د خبرتوفیل ته لاک په عین اور دترا لا به غاتریه شي له اوس یې شي لا لا لا لا کراته معنا راز شیطان ګلای فير شيته شو انده کیک که هغه رماندله نه ویه په فطات کاته فیلی انده کیک کفیلی شلی کدم داخلي روسي شیطانوبيه ورڅخه فګورنيه رمادي خوګورنيه سبحان الله وتعالى يعني لتاريخ اسلام فهمتي ازامه او چې اتخ خروج ان کده له حكام اتلهم يم کاتلي لههم يم زاره تو عالم تري انا مو بنعمان امام حسين رضاي الله عليه ديجي يا زيدي هم نسا ها خوزيد كافر جنبو كوزقالي كام تخلي في عقل الشي عقل الشي عقل الشي مكان دائمي سعيدي رحمتي اخوالي وبي اوزان وعالماء هذا الشوري شنك اللي ديجي حدازي حداز دي كون كافر جنبو مسلمان بحسابي ايوه ده بمسلمان بي اقتلار كي حدازي همو حكامي يا هنا باكتر جنبو توجي زهادي ذكر فتحي ذكر قسمتي قرآن ذكر يعني ما همو قرد بنتوى أستاذ تاريخه وعقيده وبيل وباوره اسلام إسلام تادكي تادكيوه هل كانوا تادكيوتوبات تدكيوه نظاروا نفاهم وستهدشواه جعلت لك هذا ليه أقا حزن ليه يا ابنشين لقال مننا لقال يكتش ديكال علمين لها ليه يا ابنشين يا سليماني ولا بكيفي خود بكيفي خود لو شونه که اتوها مشان دکوی له ګریان برادر موچین و دکوی نه نو پارچوري له دکوی نه دات نشم اماده م دم نه دات نشم به هر جنل <سؤال> بي ته بیا انځل <سؤال> ته وګان بذ ناسن بزان باي سندي دله لا او غرفه دنان نشم اما نه حضرون نامزګ دات نشم دنه ما مسحب بازه 카메라 هدر مزګ مزګ بابا مل <سؤال> مزګ ته ورته ما څا چې خو افو کامي برته نه مزګ نو نو سمز ګوټ فرور د ابوما دینو سمز ګوټ مورګرتوا هللا سمز ګوټ ځلبی بمرم هللا نو سمز او ناخوشي هم واستکم دا طبو سمز ګوټ اما صفات انساني مسلمان نه څه صفات عالم بيته نه لقا عبدا نشم له محاضرات د لصنم دوی په کمد علي صلوات الله څنګه دا په ګوته وره جمعې نړۍ باندې شو چې خودبه اخلاق رو پیکو دا د نشو دوست سیاست پیانس منځ بینه او نه که خپل څاکم وسعودي او استراتي ان بک بیاینه د هغ حکلمه کلمن راګیاند اسلامي او الماني سربقو عليه بابي د نشو دا بلای د کنا الله خد چوب جوانی باخر جمعې راځه دا اگر ازا وره امد فرمو وره فرمور اگر ازګ بسګر شته نه لرم شو ما امن فکه چې دا د نوم الخوم مکن داس په ګوت بي تمه نیویت بي یعنی مولد ګور دګرن اگر تمل 15 سال ویاک دا د نوم 25 سال لبه وای تیبګي دغه نظام نه فهمي اګل نظام نه وبخل چې نه نه نه نه نه دلچان اتودتانی لقشتوفن ناو جرگی کردستان حکومتی قسانده که دواری خصابکه اما او کبل ای خلک اللیحان د بایا من قانا خواستشتیبون داره پیش هموشتی من هر عادتی خونوابوا امال منالی <سؤال> راتا <سؤال> <سؤال> استا <سؤال> او بشم ناسیبا بشایدین بابدادن مدرسه منبره لاسمو منبرې موږ ته کان کې تشربو شوو ورته خو موږ سره خطبه وکوتو یم ته دا منځر کاوه موږ سره خطبه بلل شو قرن مدر کاي وځه شو چې پیدا مزګلته مدرسه تيږېشتي اما سره به خود زاین سبب یې چې په خود خدمتکار یوانی ام تصبانم تواته بګي من بترسم كتبکم لرا زور من هر پیشتري جوه ما ارتاج ما ان شاء الله تعالی فزنی خوای جوړیا بلم یخت په درم داکټر تو را مبا هرته ماشای ګوړی رایګ شتیوکا دوه ادد پرځه ستبرو تماشایوکا نسبره اندامې چی علماني د دا فلات دو دوه حزب د فلات دره یواني له کوردستان هیڅ یو شت نه هیڅ یو لا يوجد سلف يكن من المدخل يكن فهي أن يكون هناك خوش وطند وطول ما نعلم أن يكون هناك ما هي امام شافيه رحمة الله وإخوة الله وإبدا فرمي ودت الزانية لو أن كل النساء زنت امام الزانبي أفرته دائم فاحشتي هذا ليس لدينا كل شيء فاحشتي بل بخير فاحشتي بيسا بخير الأخلاقية هي دستي هي لكي خلتشوين وإنه دا لك خلتش دائم باور امف لكي سرور <صحكت> <تص> uh شو او دله په موږ ګوتو شوبه به زه نه دنم استاجو ادلې دله په به زه نه ایبا نخیر بس نه ځاله نه فهماله متخلفی عقله لناکول دغاری به زه نه به شي په قرضه یته تا بیتن یعنی کدا له شوبه به زه نه یعنی یعنی کابه را امدانیه حزب کاته يعني كان برا باش تيلو دكاتو تو باش تيلك دتوها خمي حصنيه برغينها هيناكا من مدارس مروه تاكاجان خالتي كلشي شوبو تي داكام من تصداليو جا سبب دزباشو دكا وك ماما ساكاي تريكه باش تلخدو باس ماكدو او سلافي زري نازامسيفو باس ماكدو وماما سا اما لا لا او فر وذوب وبيجيش توه وكو او دعا هر خوش لغوشت في بكاته دانيه نا اما بس ما اونيه ازداشا عيب بيتم باشا امدلت امدلت دانيه اتو با دياره شو با اودانوه با اعبی جي و دلع. با كيسی و درع بابا قلت امكا امن بعقيده شو دل اقل اقل اعبی جي و با كيسی ساروخ نوو با قوات درع نزالو نفام تو عالمی اما خلچه بوی داناوی نتو نزان و نفهمتر. پیجوه امکسانم که حکواه او دکتور بچیلاتان کسی شوکو خود دکتور شهادهان بایا. وچی خود اعوابر زانه بایا. که داره مزانه ما تو عالم نی. نگر خلچهش مشاوله و شوراد بکر دا بایا. رایه شد بکر دا بایا. تیبریم کجاب دموا. باتن ریگا یک بی باتنشوه یک بی. نگ اعوابر خود نی. خود نی آسی خ خوکه پیغمبر علیه السلام صلوات و سلام خوشمندات له ما مشه نو همشي خوشب خوشب دی او چتونیم على صف منوانی بالله والعیاذ بالله ده <خوة> به پیغمبر معلی <غمبر> <عليه> صلوات و سلام لحموشته له نفسه ما رجان او دلته وانی من واما تخواتو وای جله پیغمبر نش تلفونی اوره بغرن اما دوی هم له سايت كان ولا مننده دنو دا اما باندره برنامه ان شاء الله هم ولا قسكاني او لقر قسكاني تر لقر حلو ستكاني لقل اوه بيشتر بوطي همو ولا مددهتو ان شاء الله اما داده دا بازو روشبه بروج باش روش با اما اخوات زههم لهم داتو اوه فعل برقري لوموزو عاده كاتب تماشتا دلاء اديتون ابوه لبنانديش تلفوني مسلماني غريب ليدا بسي ما مصدر البيغمبر عليه الصلاة والسلام لو اولي سيسال بانسالي اولي باشكرا دعوينتر باقوازي لمكا ذا زينت ذا ذا والعياذ بالله لسلم النبي عليه الصلاه والسلام باذنك ذا لا والله تيونس عليه وسلم توت يعني علي الصلاه والسلام لا ترى شنو اي يعني خوفي ازهتن النبي عليه الصلاه والسلام اما عالم اخر زمانه تمشي باس كل خونا كانتي دا اما انا سازيه شلانهين قاعده زبد الدكا حارب الاسلام من الاسلام يعني الشري الاسلام باسلام لكن واما يعني دوز بين دوز الاسلام بخوته بخوتا الهونكاكه اي بخوتا الهون اي هونينا اي خلق دفان بيني تي دكان تي دكان تفان كدو تشغبتن يق يعني بينن دفعت لمش الملاكل به اره مزالم ودكتاتور وزلم في الميدت حرو مستر هلتورو هللي بیا هل سوري حلت فيه هلتوي یک بار تاسو در کړنو تخاکڅه حقانه یا لكنه ګو جناد او قرباني وکيتا قصاب حیوانه کيسوي در لكنه وکيتا روزي قصتي ختانک اي بو به غريت الله مبارکي دکد به غريت بو قصتي حق ناکم و ساعا لمي کتل مني دکنه بلاش شیل درجه یک بار نو بینوا تعهد وکتم یک څه خو دینه بس اوکتم بغباس حكام مسلمانن دبي خدمت یې امکې اګه نصيحت ته کړي نایبه اشکر امکې دبي له بنجه په اندره نظر مانه چاته او اقمنه بده زیله بنجه په اندره ته ته وانه دیاره جدا نه شو نه روزت ته کار هر بخوند نه چاته زور باشا والله ستنه شي نه یک تنو د خوارز طبعا اما فرقه كان لا من المسلمين ذنبنا ولا زمان امام علي رضي الله في غمر عليه الصلاه والسلام يشطر للحديث باسي كل دونا درتو خوارج زرفا من خوارج والعياذ بالله ما طالز من بنان خوارجه بزماعتك ايجنا على خوارج شنو شوانيه ما شرعيه تزيد اصلا من مسلمنا بلهم درن تخوا اي حكم بن في غمر عليه الصلاه والسلام باسي خوارج ده كصفته ذا يحاربون يحاربنا الإسلامي الاسلام ويدعون اهل الاوثان شر لا كان, وبيه وبيه دين كان, كان, كان من الاسلام ده كان واذنا مشرك بفرستوبيا يخربوا بديننا امنوا اذا كان يا اذا كان تخوا اي والله قد شيء ظالم كانوا صورها سهله الدنيا يا برادر مدح يا اذا كانوا ضايع تخوا من محاربه الاسلام ده كم ځله خو نه خوشې دمت نه یعنی من ظلم شيره تو خوامه سلمان او الله محمد رسول الله دلي شيره تو خوامه سلمان او دعو بان قوازب الله محمد رسول الله بك دلي شويرة. تخوى <تصفيق> مسلمانا خلال 5 سالة ليلة لسامن باري عليه الصلاة والسلام زيادة لسطة و تقريب زاسوس و مخربن و سيتيان لسر ملو دزقاء امني تخوى او دليشويرا تخوى او دليشويرا برامبر ظالم و استمكار و فياو خراب رابوسي تخوى او دليشويرا توحيد لا إله إلا الله بو خلق شرح بكاو بيعمل تخوى او دليشويرا تخوى او دليشويرا بيانسفزم نجبكا بو تخوا ودلي شوره قسما بالله العظيم ما استخدمت تاكسيانيه بس با او بي عقله بزاني ترخخش بزاني من ظلم شوره المياه تماما من 52 سنه حتى كو ارتاكا قنا عد ما كم نجع منكذ بتلفات وصالي تخوا دلي من شوره دلي من شوره تندى للزنداني لدره وجدرهم من شوره فندار براب زالم وطاغوت تاوي استا بيرسوني همو واستمر We now realized that what departed him? We did not see him although he can't strike in peace! If he's São Paulo forward, we are by the Syrian Angela Kim. But here's the Gift of Mealjähr Swift. Wow, there's no one xuânary of his years or at least we had no peace and stop. اما تندرا ليري لوانيهن عمليات الاقل من بن اواليه رجول لاوالي ضمان بن اواليه ترقبون والله لتندام هيرتالجور بن زي بوما الله محمد الله الله واتمركم بالقران فهم دا امندم شلون ها ظالم شلون سعودي ظلي من شهر تخوا لا بأي أمر في عليه الصلاة والسلام خوشه إسلام ما لعالم موايا قيدناك زورك سيعة المشا بلان أمر بعضتي أهاروز كي شيطان دكري في عليه الصلاة والسلام ما يشتي كإمام التلمذي ابن حبانه بيحقيق وغيري ورحمت الله اللي بدأ جغلوها كواء لصحيح الترغيب والترهيب إمام الباية رحمت الله اللي جمال يستطيع ششده دفرمي من تعلم العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليسرف وجوه الناس إليه فهو في النار هذا فرمي تغيب عليه الصلاة والسلام هذا يتعلم فرمي بيبو أم تشتاء بجي لقى عالم من دابنش ومناقشان لقى البكاتن وامن عالم ومد الزانم وربزان ستين ستين وكو أوده تسرش عشت على فزيون أثر وفلان وفزكاري ليماري به السفحاء يا إنسان بأقله قمجة ونفهمه ونفهمه ونفهمه ونفهمه ونفهمه خلقه برام بروان بشاملات أمن عالمهم أمن الظالم ونمجيهم بكان هل أمن ما؟ أو غلطة أو رأى؟ يالقى أموته أو يصرف وجوه الناس إليه لو خلت في الخرى بشيش وشيء أو ضيكاته خلق رأى هذا الشيء يقوله بكتشلقاني بكتشلقاني آيات حديثة خينتوا يقولون صلى الله عليه وسلم أي أفصل صفتاته بعالم الع فهو في النار أو لناو آغني زهنما من نانم أو لناو آغني زهنما خواه أيشو منشو أيوشو هو مسلمان هدى الدار خواه هو ما هم ما بعتبه هشتو لقال لكوما مكاتوا خواه برايتي منو آيج نو بكاتوا هادو فهم بحلقاني خوما انبال دابتينوا بالان بالان اما البيغمبر عليه الصلاة والسلام أعاد فرمي إنسانا مسلمان بيستا ليه بترسيتا جاء باسي شيخ محمد حسان دكار تو خصفت و تو اعراضها، اما تزیل صوتی تایا، دلیه کابره چون منحریفه ها ناویشی ناویشی اما ادب نیه، ادب عالموانیه من کباسی چه اده کم دایب لیم؟ شیخ کابره زانه و محدد عالم، لم قرنه زانه اواما کم اوکو شیخ محمد حسان دلترک ادره کاندر منحریفه، او دلیه چی؟ من من، دلیه تودره ده من قلتوا ما بنحرف بس اما رد علمي ددمو توتي حترجع علمي او قال ما قول بدي توتي ورا بنبره توتي تيهه مش دعاده ذا كم بناعل هو ام في المعلم دكتور جانق زحمدنا بي تورنا بي لهزر جاي بهز يجي بده بمباحثه بي وبيثنيات وما بس ان شاء الله بيعطينا حتى كتر بمباحث خصوصا بهز عم اخذهم سوقه تماما ذاك هنا ابي حنيفه امامه احمد امام اهل السنه والجماعه المشوره امامنا الله بامسى علماء جوري امه عالم متفق مسلمه على زناني اول واخر اوانا فصل لنا امته ظل اولها موت او ما تخليوه ده الجيل رابكنا ظل مظله ضال اوانا مبتدعي شريان بذكر الدواء قسم خلقنا لم مدخلي دركراي باشا باشا كريري اساس راندي داو ملك عبد الله مدخلي عبد المحسن امكان جايبك البابا تو ماشي تسكي شو داكاي مدخلي تي درا مكسب اهل السنه جماعه ما نقول تبع لنا و سلطه مكبره بس بانجي بكما غير لي ذلتا امام اعظم إمامي أبي أو امام ابي حنيفه اوذا لا برز رحمة قايله بي او امام جورياء ما مستهمهم بوام في ذلتا لا لما تبر امام ابي حنيفه در امام بلعاء والعياذ بالله ادي ايامي ما نسى تباركانه وسف صوتك انت انت انشوا بزانه جنرال خلق بيان ناس ان في سنه بلان امام الشافعي رحمه قايله بي او امام جوري بيغمر عليه الصلاه والسلام هيك دو باق ظله ظله امام شافعی یو څلور بګر له ګورده حسرت نظامت د شاشیده له خوږ درکه کوم درس کوم لیکن ابن باز او ابن عثیمین وقاند باه توه او عقل به اما عقیده ده تعالی موږ ناشریم مکلفه صحیح قلچی تعالی موږ چیتان هه او هتا کو چی بن څاک او ګرځټانه وګورتا کډټانه حاضر زات هم ده ته موږ به بس سره له شکاری پښتو شکارې اخوة بلو دقار دقارين ودلين يا ربي اخوة الو خاترين و اجانا كانوا صفتا في الو زكانت بعفو خود عفو مامكي و رحمي خود رحم مامكي دين من السلام و دكال انصبت دين الدنيا قيامة عزقان مامكي يا ارحم الراحمين عفو مامكي قلم عفو خود وسقناه تا انا كان مدابيني لروج قيامة ببرشفا عت تي بغمبر مام بيخي عليه السلام يقرزوا براياتي خوشو يستي لنا و مسلمان زياد و كي اخوة مسلمان لها يا أرحمه رحمه الله تي أمولاتي قزم الشلمانان آودامك خواه فير علومي شرع إمامك خواه شعار الزامامك لديني خود لقرآن لسنة بيغنبر عليه الصلاة والسلام خدها قورة آزامة ممك غيرتما بيبكي بيبدي توادف علينا لو كان بالي لو دينا بكين امدينا ما عليه صلاه وسلام اشتييتي يا ارحم الرحيم اللهم كان ما خوزبي شفاب ولا كان ما بنيري جيرانا واصيله المسلمانه اعزاز بكين زندكان لا اصلاح بكي خداي جوره الرحمه بكي ان في ذلك لذكرى لمكان له قلب او القسم وهو شهيد بالله من الشيطان يومئذ ربنا وفي ناهرة حسنة وفي ناهرة عذاب يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي والاعتصام ولا ثقة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فاوصيكم عباد الله نفس الخاطئه المذنبه العاصيه الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامله وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى وفيكم في وفيكم وفي الخلق أجمعين إلا الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون قوة سلطان يجلتها شكاركاني تري أويها بلو توتشيت بيو مسلمانا والله يمن أوي مسلمان بيو مسلمانا أوي كافر يجب بيو كافر أوي مسلمان بي لا يمن مسلمانا بل صل... هي في مسلمانه بل اوائل السلف بابي مسلمانه بل بلتو علماء الصلاه بره علماء الصلاهتين برو احياء العلوم الديني امام الله اخوي بكنا بعنا كعلماء وزع دكات دابز له علماء شاب وعلماء سو اخربش لا اخربني ده اخو كابر اخو ناله من كافر بابا دكتور روزله روزله سي رجل لبو ابو جهل هابطه كم بيته وتبيه محمد صلى الله على محمد ولا بيت من ام من كافر منسوبان نيمه تخو ابو بالا شنو الروايه بابا مشكلهم منو تو؟ لا مسمى ايمان ومسمى كفر لا صار لا يت ايمان معناه شيء ابو ظنين سلف ش سال رحمه تخوي صحابه تابعين رضي الله عنهم اتقوا دور الله سبحانه قول تعريف ايمان وكذا تونسوا ايمان تاع لاي من خلقك بقتك كافر دبي ومع منش كافر, كافر دبي تاع اعتقادي كافر دبي لا توب عملنا اما قالوا لي مرجئه كبره تبديل شرع اخواك دا كقانون دادني دي شرع اخواك اي ما عدم كافر اي بكيف لان كافر كزني بكافر لاي تو كز كافر نيا نلاي تو ابو زهرني لاي اما مخالفه او رب عزيكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقلقه داوه اگر وابا اخوه پیغمبراني لو ده نار صلاة والسلام اخوه قوله عالی سرمی اگر محمد علیه الصلاة والسلام لو ده هاد اگر اوابا یعنی برا الله با یا کسد ایلا قیده دانباد نابی اما تشونده بی احکام شرعی بودشه ای نابی سوا شکاریتی اشتداله فcreatور اصلاة بalityس و دنسوق device اسلاا بل امن خاطر ربط بالچراصه و دانليل اولان هيا الكم استزار 식نان زفجة سو efecto هذه منِ موافرات توجيه اقليم ما، مثل ما كردستان وحزب رسميه وابسر البااء عن الان فننا، اختصر دكتور اولان بات لان SUPER فيصون بل أوزورieri خاص دور ايوه، امن ظلم امانك غلط الننجوتني امانه ظالم اتدري الظالم الذي درشني لا في ونامه اسلام وانا معامل وانا عارف وشي طلب كل شاعر دكتو كادره برزقت ابو حارث كان فين ليره دخلت مشان نالم على الا اسلام باش هو العياذ بالله او هذا من أعام من أمانا من امانه من ضريم امانه بر هاي ايمانه شكو ما ندرش و اسلام بلا ما سي لقيان غراتكش معصومني باش وسيله قيان دكم باسي حزباتي دا دا ايما ايما او ناکمت وکتو حلال حزبات الناح حزبات جائزة او خدمت اسلامي که جائزه ریپدراوا تو درو دکې تر څو کاری خلق دکې نه قران او فرمه نه حديث او فرموها دا اګا ضربه د سټی پښی خلک نو مسرعه ايمان نه نه ايمان نه ايمان برای ولا يلا سماوات زبا برګريشاله سماوات باګه تو شنو خاچيبون او څه بزنه او او هاتي بقى نقواتي بقى اوما هاتي بقم رابي سريع ليشاء بر الله ينكي مانا ما نابن ما على الشيطان لاي اواني اللي دجتو امثالي توشو هموجكا فيولاي اوان علمائي او فيولاي اوان علمائي داي نيتن أو فيولاي اوان علمائي, فيو علمائي داي نيتن اولو خبزانة او عقيدة منه هتاتف منه مواب ومنك باسيان لسغلتو سوتكالا وسيلة نجلو كوابكو تو داري قم رانو سل باصل علينا وأن الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والإسلمين وأذل الشرك والمشركين وذن للهود والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عدوا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأكدة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اذرقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ويضوانة وجنة ونعيمة اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وزقنا اجتنابا اللهم اغفر لنا ورحمنا وتخير الراحمين اللهم اثنوا المشاهدين في مشارك الأرض المغاربية على أدائك وأدائنا رب العالمين اللهم ذننا أدائك أداء الدين وسل اللهم وسل مبارك على محمد وعلى أوله وأصحابه أجمعين مسلماني خوشوز مسلماني هاتوا من الله يتشبه نخوشي شيربنزيه إخوة حفظ ماكا خوة مسلماني حفظكا صحتي خوشيان ببدا أما تقريري شي دكتوري لقاله إيه مستشفاي لقاله إيه خاصة خانة أفرتك من على كيبه بخوشي أفرتك محوقها دار الله <سؤال> نخوشخانه نانا کلوی پیان داوه ها تو دعا یارمتی دا که چونه دارو یارمتی بدا خواه خیری همون لائق بونسیتن خواهد زه همون لائق بداتن لبیری مکن بجره تاکتو توانای خوتان اکرم السلاه فرمو خامد الله اکبر الله <سؤال> اکبر الله <سؤال>